أن تقدم لكم الضرف الرابع والتسعين من شرش كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنطيقي وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى باب محبورات القشران إلى قوله وَهَا قَتْلُ مُشَرَّمِ الْأَثْلِ نسأل الله تعالى أن نفعل بما نفعل والآن مع الضرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وباعت على نبينا مشمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المصنف عليه رحمة الله باب محضورات الإشرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبيه الأمير وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله باب محضورات الإشرام المحضورات جمع محضور ويقال حضر الشيء إذا منع والمراد بهذا الباب أن يضين رحمه الله جنة من المسائل والأحكام المتعلقة بما ينضغي على المحرم أن يجتنبه والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم إذا أحرم بالنسك من حج أو عمرة أو معا أن يفعل أسياءه بدنه او متعلقة بالغير وهذه الاشياء جاءت بها نصوص الكتاب ونصوص صنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء رحمهم الله على اكثرها لا يجوز للمسلم اذا احرم بالنسب ان يتلبس بها وتوصف بكونها محظورا لان الله حذرها على المحلم تعظيما لهذه الشعيرة وإشغالا لعده بما هو أهم ولذلك يكون له الأجر وتكون له المثوبة بالامتناع والانتفاف عن هذه الأمور التي حرمها الله عليه أما مناسبة هذا الباب بما قبله فبعد أن بين رحمه الله الإحرام شرع في بيان ما ينضي على المحرم أن يجتنبه وهذا ترتيب صحيح لأن أول ما يفعله الحاج والمعتمر أن يفهم فإذا أشرم تقول له لا تفعل أو افعل فإذا قلت له لا تفعل هذه المحضورات فيكون الكلام عن المحضورات بعد وقوع الإحرام وبيان أحكامه وهي تسع وهي أي المحضورات وهذا أسلوب إجمال قبل البيان والتفصيل يهيئ السامح ويشوقه إلى معرفة هذه التفاصيل على خلاف ما إذا بدأ بها صردا فهي تسع وهذه المحذورات التسع منها ما يتعلق ببدل الإنسان ومنها ما يتعلق بغيره ومنها ما يعين على تفر القلب بذكر الله عز وجل ومنها ما شرع الله عز وجل المحلم يعني انكفى عنه ابتلاء واختبارا حلق الشعر حلق الشعر وهو المحضور الأول حلق الشعر المراد بذلك جزه وجز الشعر يكون بالموس ويكون بالسكين وما في شكمه ما من الآلات وطوله حلق الشعر أن يحرم على المشرن أن يحلق شعره والأصل في ذلك التحرين قوله سبحانه وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة وقد قال عليه الصلاة والسلام إني لبدت شعر وطلت هدي فلا أحل حتى أنحر فلا يجوز لمن أحرم بالنسك أن يحلق شعره وعنم رحمه الله في الشعر تسمل شعر أعالي البدن كشعر الرأس وشعر النحيين والشارب وكذلك شعر الصدر وشعر اليدين وأسافي للبدن فيشمل ما يكون حول الفرجين وعلى الساقين كل ذلك حظر عن المحرمين أن يزيله وتقع الإزالة بالحلق كما تقع بالنتف كما تقع بالتقصير هذه ثلاثة أوجه للاعتداء على الشعب إما بالحلق وإما بالتقصير وإما بالنتف فالحلق والنتف كلاهما في حكم واحد والتقصير دلت السنة على أنه في حكم الحلق في حكم الحلق من ناحية التأثير وإن كان دونه من ناحية الفضل ولذلك تتحلل من العمرة والحج بالتقصير كما تتحلل بالحق فمن ناحية الشكم أعني كونك منهيا عن قص الشعر كذلك كما أنك منهيا من عن خلق الشعر منهيا من عن قصه وهما في مرتبة واحدة من حيث الشكم وإن كان الحلق أفضل من, أفضل من التقصير من جهة التحلف وقد أجمع العلماء على أنه لا يجز للمحرم أن يحلق كما لا يجز له أن يقصر لأن الله عز وجل نص على هذا التحرير جي كتابه وكذلك نفو الشعر نفو شعر الإبطين ونحمي ذلك بهذا بالإجماع يتبر محرما خلافا لمن شد لمسألة النكف فإن النكف فيه إزالة أبلغ من إزالة الحل وعلى هذا لا يجز له أن ولا أن يقصر ولا أن يركز سواء كان التقصير لاغلب الشعر لأغلب الشعر أو كان لأقله فلو أخذ قدرا يسيرا من الشعر وقصه فإنه كأخذ الشعر في نفسها. في حكم الحلق سواء بسواء حلق الشعر محظور من محضورات الإحرام والعلماء رحمه الله أجمعوا عليه لكن بينهم الخلاف في الموابع أما من شيء كونه محضورا فهذا ليس فيه خلاف بين أهل الإن رحمه الله قال بعض العلماء إن الله عز وجل ابتلى الحاج يعني يكون على شعف وعلى حالة مهيئة تخالف حال المترفي ولذلك يترك الشعر حتى يكون أبلغ في تقربه لله سبحانه وتعالى وأبعد عن الترفه الذي يشغله عن العبادة وتقليم الأظافر المخبور الثاني تقليم الأظافر المراد بذلك قصها قص الأظافر وهي من خصاد الحطرة أعني تقليم أغفار أنه من خصال الفطرة كما ثبت بذلك الحديث في الصحيحين ولكن حرم الله عز وجل حرم, الشرع حرم الله عز وجل عن المحرم أن يقلم أغفاره لأنه من التفذ وقد نهي المحرم عن تقليم الأغفار بما فيه من الترفف والدليل على ذلك قوله سبحانه ثم يقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم قال بعض السلف إن اتفت المراد به إزالة الأغفار بقص وتقليم ونحن ذلك وعلى هذا الجماهير وأهل العلم أنه لا يجوز تقليم الأغفار ولا قصها على المحلم فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه أمره إذا كان المسلم مأمورا باجتناب حلق الشعر وتقليم الأظهار فمتى يكون الإخلال كاملا في قصه للشعر أو حلقه له أو نكفه له وكذلك في تقليمه للأظهار قال درع من العلماء إن الله أشهر وتعالى قال لا اشتقوا رؤوسكم قالوا ولا يمكن أن يكون مخلا إلا إذا أزال ثلاثة ثلاثة شعرات فأكثر وهي أقل ما يسبق عليه الجن فمن أزال شعرة واحدة فليس عليه الحدية ولكن عليها أن يتصدق بحفلة من طعام ومن أزال الشعرقين فإنه يتصدق بحفلتين من طعام حتى يبلغ قدر الإخلال بثلاث شعرات وهذا مذهب رائدة من أهل عم ثم درج عليه المصنف رحمه الله والسبب في ذلك صيغة الجنع في آية البقرة نعم ومن غَطَى رَأْسَهُ بِمُلَاصِقٍ فَدَى هذا هو المحظور الثالث تغطية الرأس حال الإحرام بالحج أو العمرة فلا يجوز للمسلم أن يغطي رأسه بملافق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال يا رسول الله ما يلبس المسلم قال لا تلبس القمصة ولا العمائن قالوا فلما قال عليه الصلاة والسلام ولا العمائن فإن العمائن جمع عمامه فإن العمائن جمع عمامه وهي تعم الرأس بالتغطية سميت بذلك لأنها تعم الرأس بالتغطية قالوا فكأن مقصود الشرعي أن لا يغطي المشرم رأسه ومن هنا قالوا من محظورات الإحرام أن يغطي المشرم رأسه وتكون التغذية بالملاصق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه فقال ولا العمائن وهي التي تلاصق وكذلك نص عليه في قولي ولا البراني لأن البرنس يكون الغطاء متصقا بنفس التوب قالوا فهذا النص الصحيح يدل دلالة واضحة على أن المحلم فيجوز له أن يغطي رأسه ويرسى لله عز وزل حتى يكون أبلغ في تذلله لله سبحانه وتعالى ويكون رأسه مكسوفا وهذا المحظور بحل إجماع بين أهل العلم أنه لا يجوز للمحرم الذكر أن يغطي رأسه وإذا غطى رأسه بغير الملاصف كأن يأتي تحت جداره أو برضة الجدار أو يأتي مثلا تحت سيارة وطاء السيارة التي أعلى من أعلى يفتظل من شمس أو جاء تحت زوحة وشجرة فقالوا لا حرج في ذلك لأنه ليس بملافق وهو وإن غطى الرأس من جهة كومه يحل بين الرأس وبين السماء لكنه ليس بملافق معثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على تحريم الملافق ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله يقولون بملافق أن يغطي رأسه بملافق فخرج غير الملافق و... ولو حمل على رأسه شيئا فللعلماء وجهان قال بعض أهل العلم لا يلافق به رأسه لا يدعل ذلك الشي يلتصق برأسه فلو حمل متاعا قالوا يبينه عن الرأس ولا يدعله يلتصق بالرأس ومن اهل العلم من فصل فقال ان وضعه على الراس لحمله وقطف حمله فانه يجوز لان الثقل جاء تبعا ويجوز الشيء تبعا ولا يجوز قصا كبيع الثمره قبل بدو صلاحها وكما لو قطع جلد يده اراد الطبيب ان يزيل جلده عليها شعر فانه اذا زال الجلد والشعر عليها ليس عليه حكم لانه لم يحلق ولم ينتفع ولم يقف وجاءت اجاله الشعري كذا ونمسى في اصل وقصى تفرقوا بينما كان اصلا وما ما كان اصلا وبين ما كان تابعه فقالوا حين اذن يجوز لمن يضع متاعه على راسه ولا باس للمحرم ان يضع متاعه على راسه ولا حريته عليه ولكن المذهب الذي ينظر الى صوره الظاهر ابلغ واقوى وذلك لانه يوافق معنى النص في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وان الذي ذكر نخيطا فدا هذا هو اللحضور الراد حلق الشعر وتقليم الاظفار وترضيه الراس ولمس المخيط لمس المخيط هو الذي يحيط بالعرق سواء كان العرق من اهل البدن كلبس القميس بأعلى البدن أو كان لأسهل البدن في السراوي وأمثالها أو كان جامعا بين أعلى البدن وأسهله كالثياب الموجود اليوم فهذا كله محظور ويوصف بكونه من محظورات الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس القمصة ولا العمال ولا السراويلات ولا البرانة فدل على عزم جوازي ستر أعلى البدن وأصله وكله جميع بالمخير وعلى هذا قالوا أنه يعتبر محظورا وهذا محل يجمع بين أهل العلم رحمهم الله لكن لو ستر بغير المخير والمرض بالمخير كما ذكرنا من مجالس الناضي أن يكون مخيطا بالعبو لكن لو أخذ الرداء فوضعه على كتفين وعلى هاتقين فإن هذا هو شأن المحرم. وكذلك أيضا لو أخذ التحف ببطانية أو نحوها على كتفين فلا نقول إنه ستر بدنه بمخير لأن البطانية ليست مفصلة على الجسد بخلاف ما إذا لبس عباءة أو بشة أو نحو ذلك فإنه إذا وضعه يعتبر في حكم اللابس وللعلماء وجهانه قال بعضهم مثلا تلبس لو وضعه على فتحه ولم يدخل يديه فيه لم يكن لابسا ولا تلزمه الفدية وإنما تلزمه الفدية إذا حصلت الإحاقة وللك بإدخاله اليدين في الأكنان أما لو وضعه على عاتقي بشدة برد فاستجفأ به قالوا لا يلزمه شيء لأنه ليس بلابس حقيقة وإنما هو مستفر به من شدة البر أشبه البطانية أو اللحاف وهذا قوي وله وجهه ولكن الورع الأفضل والأكمل لا يفعل الإنسان ذلك لكن من جهة النظر صحيح لأنه لا يصدق عليها أنه الذي سهل حقيقة إلا بالإدخال والنبي صلى الله لا تلبسوا ففرق بين كوه ولذلك لو أخذ العباء ووضعها دون تفصيلها فوضعها على شيء فإنه لا تبزمه الفدي فالمخي ظابط أن يكون مفصلا للعباء لا يصدق عليه أنه لابس إلا إذا أدخل في الأكمال ففرق لهذا الوجه لأن الرداء بالإجماع لا يجب الفذية ولا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام لعدم اجتماله على الإحاطة للعبو وإن طيب بدنه أو ثوبه أو اتهن بمطيم أو شق طيبا أو تظهر بعود ونحوه ثلاث وإن طيب بدنه أو ثوبه يقول رحمه الله وإن طيب بدنه أو ثوبه هذا هو المحذور الخام وهو الطيب والطيب حرمه الله على المحل بالحج أو العمر أو بهما مال والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث بن عمر ولا تلبسوا من الثياب شيئا نفسه الزعفران ولا الورث فهذا الطيب في الثياب كذلك ايضا شرم الطيب في البدن فقال في المحرم الذي وقصته دابته اغسدوه بماء وشده وكفنوه في توبيه وفي رواية ولا تمسوه بطيب فهذا طيب البدن ولذلك قالوا انه لا يجد للمحرم ان يضع الطيب في بدنه بعد اشرامه لكن لو كان الطيب في بدنه قبل الاشرام قبل أن يخرم فإنه لا يؤثر شيئا في إحرامي ولا يلزمه ما يلزم من تطيب بعد الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أثر الطيب في رأسه وهو محرم قالته المؤمنين رضي الله عنها لقد كنت أرى وبيص الطيب في نفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم فدل على أنه إذا كان الطيب قد وضعه الإنسان قبل أن يغتسل لإحرامه أو بعد أن يغتسل للإحرام وقبل أن ينبي ويدخل بالنسك أنه لا حرج عليه وأنه لا تلزمه الفدية ويبقى الشيء وفرق بين اكتزامة الشيء وبين ابتداء وضعه حيث تلزم الفدية في ابتداءه ولا تلزم في الافتدام فلا يجوز له أن يتطيب في قدره بعد أن يدخل في النسف ولا أن يتطيب في توده ولذلك ثبث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر من الجعرانة بعد مرجعه من غزوة ثني اعتمر من الجعرانة فأحرم قال الصفران رضي الله عنه فجاءه أعرابي عليه جبة عليها الصفرة أو عليها أثر من الصفرة من أثر الطيب فقال ما ترى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متلثم بهذا الثوب في جبته وفي بدنه وهو محرم فقال يا رسول الله ما ترى في رجلي احرم بالعمره وعليه ما ترى فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه هو يغط كغطاء البكر ثم سرى عنه فقال اين السائل قال انا يا رسول الله قال انزع عنك جبته هذا لبس مخيف انزع عنك جبته واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حديك فقال اغسل عنك أثر الطيب فدل على أنه لا يجوز للمحرمين أن يضع الطيب في ثوبه ولا بدنه وهذا محل إجماع لأن عم رحمه الله قال رحمه الله وإن, وإن طيب بدنه أو ثوبه وإن طيب بدنه أو ثوبه يستوي أن يكون الطيب في البدن أو يكون في الثوبة ولكن لو أن إنسانا قبل الإحرام طيب بدنه وكان مثلا في إبطيه الطيب ثم الطبعه للتواصل البيت فمن يطبعه سيكون التحاف القرف الرداء تشتعب فيه فرض ما أصابه الطيب فإذا أصابه الطيب هذا ينهاب الرداء إذا بقي عليه فإنه يستدام ويغفر ويغتفر لكن لو أنه نزعه جوذوء أو غسل وأراد أن يلبسه ثاني فلا بس يغسل عنه أثر قيب في ثومه ففرق بين أن يكون مستديما متصلا بالبدن وبين كونه يرد على البدن بعد الإزالة لأن الشكم مستأنف بعد إزالة الرداء فيستأنف عليه الشكم كأنه لبس, لبس الرداء مطيبا وعلى هذا لا يجز له أن يلبسه بعد أن يخرعه لكن أن يكون معه وعلى بدنه وفيه أفرطي فهذا لا حرده أما لو أنه طيب الإحرام قبل أن يلبسه لو أنه طيب الإحرام قبل نبسه فإنه لا يجد له أن يلبسه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من اكتواب شيئا مسه الزعفران ولا الورث قالوا فنص على الزعفران والورث لأنه كان موجودا في زمانه طيبا وهو دليل على أنه لا يجوز أن يضع المحرم في إشرامه قبل أن يحرم الطيب لكن أن يعلق الطيب من بدنه في الإحرام فهذا من المغتفر تصل اتصل بالمغتفر كان في آخرنا حكمه فإن الثوب إذا اتصل بالبدن والبدن مغتفر كان آخرنا حكم البدن وعلى هذا يفرق بأن يطيب الإحرام قبل أن يلبسه أو يطيب بعد لبسه وبين كونه موجودا في البدن قد علقت رائحة الطيب بالإحرام فهذا كله لا يؤكد ها بالنسبة للطيب يكون في البدن ويكون في التوب ويكون بالشم ويكون بالابدهان كذلك أيضا هناك حالة خامسة وهي أن يأكل الطيب أو يسرب فالأسرب التي فيها طيب كماء الورد وماء الكابي ونحمها أو يكون مثلا المشروبات الساخنة التي يكون فيها الزعفران أو الأكل الذي فيه الزعفران أو فيه الريحان فهل هذا آخر الحكم التطيب في البدن هذا كله مما يبحث في المسائل الطيب فبين رحمه الله طيب البدن والسود ثم شرع بعد ذلك بحكم الصورة الثالثة من التطيب وهي أو الدهن بمطيب أو الدهن بمطيب كأن يوجد مثلا المعجون الموجود في زماننا فيه طيب ادهل به في حكم الادهان أن يغتسل بالطيب كالصابون الذي يقوم مطير. فإن الادهان والاغتسال كله إصابة لظاهر البدن فالجميع لا يجوز فلو كان هناك دهان شعري أو دهان بدن يحتاجه حتى ولو كان ممرض فإذا كان هذا الدهان الذي لمرض فيه رائحة رائحة طيب ومطيب فلا يدود يستوي في الادهان أن يكون الطيب قصدا فأن تأخذ الوضع تدهن به أو يكون موجود مع الشيء فإذا وجد مع الشيء فإنه ككونه منفردا يستوي في ذلك مدام أن الرائحة موجودة والطيب موجود موجودا فإن هذا آخذ الحكمة التطيب كما ذكرنا فيصلي أن يكون مفردا كأن يأخذ الورد ويدهن به والعود ويدهن به فهذا محرم الإجماع أو يكون مخلوطا بغيره كصابون المطيب برائحة ذكية يقصد منها أن, أن يكون له أثر فهذا لا يجوز أن يرتسل به فلو وجد في الدواء كالأذينة التي تعالج بها فيها رائحة طيبة فإنه يرجع للأطباء ويسأله سيقال لهم هذه الرائحة الطيبة هل هي نكهة مضافة للدواء كما يقول بعض الأحيان توضع رائح مقصودة كأن تكون الأعشار أو المستخلصات الطبية رائحة نتنة فيحتاج لإزالة هذه الرائحة نتنة بوضع طيب فإذا كل المادة نفسها طيب موضوعا من أدن أن تزيل هذا النتن فحينئذ يجب الفيديا فيجد له لمكان المرض أن يستخدم هذا الذهان ولكنه يستدي تكون الفدية لازمة له فوجود الأذى ووجود الضرط لا ينع من الفدية ولذلك قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسب وكما لو حلق رأسه لضرر القمر ما في حديث كاب رضي الله عنه وبسببه نزلت آية الفدية الشاهد أنه إذا كان الدهان دهان علاج وطب ووضع الأطباء فأن الأطباء فقالوا هذا الطيب موضوع في الدهان لفطيه برائحته لذلك الفدية بلا إشكال لأن الطيب موجود وأثره موجود لكن لو كانت هذه الرائشة الذكية في نسل الدواء والدهن إنما جاءت من خلط الآشاء بعضها ببعضها ببعض. وليست العشاب بذاتها عشاب طيب ولكن خرجت منها رائحة طيبة هي ليست من مقصودة وليست من وجودة في الأصل ولكن خلطها وطبيعة خلطها أخرجها بالرائحة فليس هذا من جنش الطيب ولا يأصل حكم الطيب لأنها لم تأتي قصلا وليس بطيب حقيقة وإنما حصلت اتفاقا وعلى هذا فإنه لا ينزل في هذا النوع من الدهن أن يختدي في مهري ويجوز له أن يضعه بعلاج أمش ذلك ولا فدية عليه كذلك أيضا أن يكون الصابون الذي يغتسل به فيه طيب فحين فحينئذ يستقيه ولا يغتسل به لأن الله عز وجل حرم على المحرم أن يصيب الطيب والسوى في ذلك أن يكون على سبيل الاغتسال أو يكون على سبيل الوضع مباشرة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا تنسوه بطيب في المحرم وأجمع العلماء رحمه الله على عدم جوازه أن يصيب المسلم الطيب ويدهن به في حكم الديهان وضع يرتع على موضع في الطيب كما لو وضع على الحجر الطيب أو وضع على الركن اليمان الطيب ورأيت الطيب فإنك لا تنس لأن اللمس سنة وإصابة لفضيلة ووقوع الطيب واجتناب الطيب وعدم جواز النفسي البدني له وجب عن المكلف أن يفعل بتعاطي الأسباب فقدما ما, ما يذن المكلف على ما هو فضيلة ومستحب وعلى هذا قالوا لو رأى على الحجر أثر الطيب فإنه لا يلمسه ولا يقبل وإنما يترك غيره من الحلم يلمسه فإذا لمسه فبقي أثر الطيب الذي هو الرائحة فذلك لا يضر إذا بقيت الرائحة ووضعت اليد ووجدت أثر رائحة في اليد لا يضر وإنما الذي يضر جرم الطيب ومادة أو شم طيبا أو شم طيبا فإن شم الطيب لا يجوز لا يجوز للمحلم أن يشم الطيب لأن الشرعة لما نص على النهي أن نص الطيب فهنا من ذلك أن مقصود الشرع أن المحلم لا لا يترفته بالطيب وهذا من باب التنبيه بالشيء على مثله ما هو آخر الحكمة فإن شم الطيب يترفه بالإنسان كما يترفه بوضعه ألا ترى أن الشخص لو وضع الطيب في بدني إنما قصد من ذلك أن يشمه ويشمه الغير فالتوا في ذلك أن يكون موضوعا أو يقصده بالشم أما لو وقع شمه للطيب بدون قص كما لو طيب النطاف ووجد فيه رائحة الند والعوب فشممت هذه الرائحة من غير قص فإن هذا لا يؤثر وكما لو مر بجوارك متضنخ بعود أو ورد أو طيل فشملته وأنت محرم فإن هذا لا يضر لأنه حصل اتفاقا ولم يحصل قصة ويجوز الشيء اتفاقا ولا يجوز قصة وعلى هذا فإنه يعتبر شمه من محذورات الإحرام ولا يجوز له سواء كان الشم بوضعه على البدن أو بوضعه على شيء والدنو منه أو الدنو إلى الزرع والرياحين ونحو ذلك كل ذلك من خضران على المسلمين أن يفعن أو تبخر بعود ونحوه فدا أو تبخر بعود استجمر بالعود أو نحوه من أعشاب التي لا رائحة وطيبة فإنه حينئذ يلزمه أن يفتدي وقوله فدا عائد للجميع يعني جميع هذه الإخلالات بالطيب في البدن والطيب في السوم وهكذا شم الطيب والإدهان به فإنه توجب الفدية بقي السؤال لو ادهن بشيء لا طيب فيه